فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم وويل لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنزعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم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 قالوا بل الانقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه غيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعنا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 إِهُ لَكبكُم الذي عََّمَكُم الصِحْرَ فَلَ أُقَِّ عَ أيدَكُمْ فَل أُقَِّ عَ أيدَكُم وَأَرجُلََكُم مِن خلِلَاف وَلَ أُصَلّبًاَّكم وَل أُصَلّبًاُم أَشَدُّ عَذاابًا وَأَمَقَا قالولا نؤثرك على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا نؤثرك على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقضى ما انت قض انما تقضي هذه الحياه الدنيا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 وذلك جزاء من تزكى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 وقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تقشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل قَوْمَهُ قومه وما يا بني اسرائيل لقد جيناكم من عدوكم قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر, الله أكبر বাবা আখবার আখবা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 ममिन बंदाजी इसलमी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठटाय बांगलेश কুসংস্কার কিভাবে আমাদের আখিদার মধ্যে ঢুকেছে এটা একটি সর্ব ধরনের দুই পায়ের নিচে কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম देखे बीर अनुष्ठान जाल প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে ডায়ালগ ডিসকশন ডিসকশন ডিবেট ডিবে উইটনেস ড জাকির নাইক ইন আটল অব ওয়ার্ডস দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় বা সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিশ বাংলায়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 وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى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 فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمْ يَخْوَارُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخل بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري؟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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم منسفا الله الله اكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِهَؤُلَاءِ يوم انفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زنقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وَيَسْأَلُنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَّاعِ وَلَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرْوَحْمَانِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ يَدْخُلُ الْمَلَؤُوتُ فَعَشَفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ وَلَهُ قَوْلٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَرَائِهِمْ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 وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من فرملك لأن يقضى إليك وحيه وقوة যিদনি ইলমা আল্লাহু আকবার সুনি আল্লাহু লিমান হামিদাহ ربنا ওয়ালাকাল হামদ আল্লাহু আকবার আল্লাহ السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر, الله أكبر. الحمد لله رب العالمين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 وَلَقَدَ آهِدنَا إِ آدَمَ مِ قَابن فََس وَلَ نجد لَهُ عزْم وَإذْقُلنَا للِمَآ إِكَ تسجددُون آدمَمَ فَسجد إِلَّا إبل سَأَبَ فَقُلن يَا آدنُ إِ هذا عَدَُّكَ وَزَوجكَ فَلاَا يُخرجَدَّكم مِنَ الجَّةِ فَتَشْق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 وَاطِفِقَا يَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ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 লকার আপনার সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারি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 शुन्न दुई चार्याग नॉई दुई सट कोड तीन शुन्न शुन्न शुन्न आर्टीन स्वेफ बियाईसी कोड आई बीयो बीजी बीबाईश टाका पाठी आमधरी इमेल कोरून एड्मीन अडरेट पीस्टिवी.टिवी पीस्टिवी मानोवतर समधान आल्ला असंत� জানবো মানুষ তো আদম সন্তান স্বাভাবিক তাকে এই ব্যাপারে চিন্তিত অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন আব্দুল বিন আব্বাস মুজফার বিনসিদ আক্রমুজামান বিন আব্দালাম ডুল্লাহ জাহাঙ্গীর হারুন হুসেনের উপস্থাপনায়না করার কিভাবে আমাদের ছোট বড় পাপ বয়ে আনে আমাদের অকল্যাণ দেখুন পাপের অশুভ পরিণতি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত আটটায় পাপ সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়